يا رب مدري وإيش أسوي في الحظ من وين ما صديت حظي تردي كل ما وصلت الشمس تجذبني الأرض وكل ما بنيت أحلام حظي هدي يا رب مدري وإيش أسوي في الحظ من وين ما صديت حظي تردي كل ما وصلت الشمس تجذبني الأرض وكل ما بنيت أحلام حظي يهدي الحزن الحزن في عمري مش الطور والعرق وانا ابن كان يرسم الحلم وردي وخذت حلمي وقلت لا عيش لكن زماني وقف النبض عندي أخذ علمي وقلت لا عيش لكن زمان يوقف النبض عندي وزودني على هم اذا إذا جاي يجيرك حبيبتي هادثة باليوم بعد حبيبتي حبك علي من في الظرف ما هو بديني ولا انا الود ودي بقول لك كلمه وابي تنحفظ حظ ومن بعدها أنت وضميرك تحت تحت مو مشكله لا مو مشكله لا صار انا ضدي يا حظ الموت لا صرت مع الحظ